بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ما بعد ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره <تصفيق> الحمد لله رحمك الله ليك والله صحه عليكم ان خاف تلوثه باستنجائه في مكانه لالا يتنجس نعم هذا المستحب ال... الكم يا... العاشر آه... أنه استحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاً في مكانه لألا يتنجس يستحب عند الحنابلة في حال خاف التنجس أن يتحول من موضعه ليستنجي في مكان آخر إذا خاف أنه لو استنجى في مكانه حصل له التلوث حصل له التلوث فهذا الحكم عند الحنابلة مبني على القاعدة السابقة وهي الابتعاد عن النجاسة قدر الإمكان لكن ظاهر ما في المبدع أن هذا واجب ظاهر ما في المبدع أن هذا واجب لكن المؤلف تابع ما في الإقناع والمنتهى وفيهما أنه ليس بواجب فيهما أنه ليس بواجب والقول بالوجوب قد يعني, يعني لعل الشيخ بالمفلح في, في المبدع إنما على الوجوب لأنه إذا خاف أنه سيتلوث في مكانه فيتجه أنه يجب عليها أن يبتعد عن نجاسة وجوبا يتجه أنه يب ينبغي أو يجب أن يبتعد عن نجاسة لكن لعل عامة الحنابلة نظره إلى أن هذه القضية ظنية وأنه لم يتيقن من وصول نجاسة إليه فجعلوه مستحبا فقط الحاصل أنه يستحب عند الحنابلة أن يتحول من موضعه إذا انتهى من قضاء حاجة ليستنجي وأن هذا الاستحباب يختص بحال واحدة وهي ما إذا خافت تلوثا نعم ويبدأ ذكر وبكر بقول لأن لا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر نعم يقول يبدأ ذكر بقبل وبكر يبدأ إذا اجتمع للذكر بول وغائط فإنه يبدأ سنجاء من البول لماذا؟ لا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر باعتبار أنه إذا بدأ بالقبل فإن ذكر الإنسان بارز فلن تتلوث يده بارز فلن تتلوث يده ونفس الحكم بالنسبة للبكر لأنها تلحق بالذكر بسبب أن عذرتها لما كانت موجودة تمنع من انتشار البول أكثر من الواي يعني تمنع انتشار البول وهذا بحد ذاته يمنع تلوث يده فكانت البكر كالذكر واضح؟ إذا مرة أخرى البكر كالذكر بسبب وجود العذرة التي تمنع انتشار البول التي تمنع انتشار البول إذا بالنسبة للذكر والبكر يبدأ بالقبل والمعنى واضح وقد قل بيّنه المؤلف وهو لأنه لو بدأ بالدبر تلوثت يده لو بدأ بالدبر تلوثت يده نعم ثم قال وتخير ثيب الثيب تخير لأن بكرتها ذهبت فذهب معها هذا المعنى فاستوى القبل والدبر بالنسبة لها فلو بدأت بالدبر أو بالقبل الاحتمال للتلوث اليد واحد فجعل الأمر بالنسبة لها سيئا نعم. ويكره دخوله أي دخول دخول الخلاء ونحوه بشيء في ذكر الله تعالى. طيب. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى. سيذكر المؤلف الآن. روابط مستثنية هذه القضية الحنابلة يرون أن الدخول الخلاء بشيء في ذكر الله مكروه مكروه وستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه ومن تمام الاستدلال أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه رسول محمد رسول الله فقالوا أن الخلع كان بسبب وجود ذكر الله. هذا الدليل الأثري. ولهم تعليل وهو تعظيما لاسم الله. تعظيما لاسم الله. الصحيح من المذهب والرواية المشهورة الكراهة. الرواية الثانية في هذه المسألة التحريم. لأن هذه الأشياء التي ذكرت عند هؤلاء تقتضي التحريم. تقتضي التحريم. نعم غير مصحف فيحرم لا, لا لحظة يقول ويكره دخوله أي دخول خلاء ونحوه تقدم أن النحو المرغد به الصحراء فكذلك على هذا الكلام إذا أراد أن يذهب لقضاء حاجته في الصحراء فيجب أن لا يستتبع معه شيئا فيه ذكر لله حتى في الصحراء. عند الحنابلة لأن جميع كما قلت الأدابة التي تستحب عند دخول الخلاة تستحب عند قضاء الحاجة في الصحراء في شيء فيه ذكر اسم الله يختص هذا الحكم بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فقط لكن قال في المستوعب ويتجه والرسول صلى الله عليه وسلم ويتجه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ويتجه أن يكون إدخال ما فيه اسم الرسول له حكم إدخال ما فيه اسم الله. لكن هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. المهم إنه توجه أو اتجاه عند الحنابلة، وقد يكون ما أدرى أنا، لكن تحتاج تتبع أكثر. قد يكون توجيهات الشيخ مرعي اللي تحدثت عنها سابقا كثير منها ما أخذ من المستوى، كثير منها ما أخذ من المستوى. قد يكون لأنه سيمر معنا النظائر لهذه القضية. وهذا ليس بغريب لأن كثير الذين استفادوا من كتاب المستوعب كثير حتى أن الشيخ ابن بدران يقول إن الحجاوي في الإقناع يعني يكاد يكون استفاد استفادة كاملة من المستوعب وإن لم يذكر هذا هو كتاب محرر وجيد وقوي ولا يستغرب أن يستفاد منه من قبل من جاء من بعده لو تتبع هذا طبعا هذا يحتاج إلى لو تتبع الإنسان مجموعة خمسين من, من كلام الشيخ مرعي وقارناه بالمستوعب ربما يخرج بالنتيجة ويعني شبه واضحة أو نهائية لقضية هل الشيخ مرعي يأخذ هذه القضايا اتجاهاته من المستوعب ولا نعم ثم قال غير غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة طيب يقول غير مصحف فيحرم المصحف يحرم دخول الإنسان بالمصحف ليس مكروها وإنما محرم والشيخ المرداوي يقول بعبارة رائعة جدا أما دخول خلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقع في هذا عاقل ولا يتوقف في هذا عاقل فمن توقف فيه فليس بعاقل هذا من كلامي أنا طبعا الشيخ يقول مرة أخرى حتى لا اختلط كلامه بكلام غيره يقول أما دخول الخلاة بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل انتهى كلامه وكلامه صحيح من يتوقف في دخول المصحف للحمام هذا لا يعرف مقاصد الشرع ولا أصوله العامة ولا الأدلة التي تقتضي تحريم وتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله تعالى إلا لحاجة يجوز عند الحنابلة الدخول بما فيه ذكر الله وبالمصحف لبيت الخلاء عند الحاجة ومثلوا بالحاجة أن لا يجد من يحفظه أو يخاف ضياعه أو يخاف أن يسرق وما أشبه مثل هذه القضايا فهذه الأمور تقتضي الجواز تقتضي الجواز لأنها لحاجة لأنها لحاجة لكن قالوا يخفيه يخفيه يعني لا يجعله بارزا وإنما يخفيه قدر الإمكان بين يجعله في مكان غير بارز احتراما وتعظيما للمصحف أو لما فيه ذكر الله ثم قال لا دراهم ونحوها وحرث للمشقة لا يكره دخول حم البيت الخلاء بالدراهم التي فيها اسم الله سبحانه وتعالى وقد نص الإمام محمد على هذه المسألة وقد نص الإمام محمد على هذه المسألة وأما التعريف هو واضح المشقة الظاهرة لأن إنزال الدراهم والدنير أو المال قبل الدخول لدورات المياه في فيه عرضة لها لأن تذهب وتسرق وتضيع وهذا أمر ظاهر هذا أمر ظاهر وقد نقول إنه إذا لم تكن هناك مشقة فإنه يكره الدخول بها لأنهم صرحوا أن ذهاب الكراهية هنا لوجوده المشقة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما فإذا مثلا قديما كانت كثير من بيوت الخلاء في أماكن عامة فيصعب على الإنسان أن يضع الأموال خارج بيوت الخلاء لكن عموما الحكم يعلق بالمشقة فإذا وجدت المشقة وقد يكون من المشقة في هذا القضية الدراهم كثرت وجود الدراهم معه يعني لا يكاد يخلو الإنسان من وجود دراهم معه فإذا أمر بأن يضع الدرهم كفي كل مرة يدخل فيها دورات المياه في هذا يعني نوع مشقق وعنه يكره حتى الدرع رواية أخرى عن الإمام محمد يكره حتى الدرع فلا يدخل بأي شيء فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولو كان فيه نوع مشقق لكن الصحيح من المذهب والمشهور الأول <تصفيق> ثم قال ويجعل فص خات من احتاج للدخول به باطن الكف يمنى نعم هذه المسألة أيضا نص عليها الإمام محمد يجعل الخاتم من جهة باطن الكف لأمرين لالا يمس النجاسة ولألا يباشر أو يواجه النجاسة يعني تعظيما لهذا الخاتم هذا في حال جواز دخوله به وهذا في حال جواز دخوله به نعم ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع طيب يقول المؤلف رحمه وتعالى ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة رفع الثوب قبل الدنو من الأرض مكروه رفعه أو بعبارة المؤلف الدقيقة استكمال رفع الثوب قبل الوصول للأرض مكروه لماذا؟ قالوا لأن القاعدة المتفق عليها أن ما جاز للحاجة فأنه يقدر بقدرها ورفع الثوب قبل الدنوم للأرض ليس له حاجة ليس له حاجة هذا الدليل الأول الدليل الثاني أنه أسر أنه أسر له الدليل الثالث أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع توبه حتى يدنوه من الأرض إذا أراد أن يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم فستدلوا بثلاث أمور بثلاث أمور على أنه يكره له أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وإذا ماذا يسمع؟ يرفعه شيئا فشيئا يرفعه شيئا فشيئا وعنه يحرم وقالوا أن هذه الأدلة التي تقولون تدل على التحريم لأن هذا كشف للعورة وكشف العورة بدون حاجة محرم أجاب أصحاب الرواية الأولى من الحنابلة بأن هذا لم يصل للتحريم وإنما بقي مكروها لأنه يسير لأنه يسير فقالوا فيه كشف لكنه كشف يسير وهذا صحيح لماذا يسير؟ يسير من حيث الكشف ومن حيث الوقت من حيث الكشف ومن حيث الوقت يعني هذا أمر يسير جدا لا يكاد يذكر فقالوا يكره فقط وإلا الرواية الأخرى التي فيها التحريم فيها وجاهها لأن هذه الأدلة تقتضي التحريم لكن المذهب الصحيح المعمول به الذي عليه الجمهور أنه يكره فقط ولا يحرم ثم قال ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع معنى كلام الشيخ بن مفلح هنا في المبدع أن الحنابلة يرون أنه مكروه ولو كان ثم من ينظر إليه لكن هو يقول لعله في هذه الحالة يكون حرام لأنه إذا تيقن من وجود من ينظر إليه صار النظر إلى عورته شبه متحقق وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز القول الحقيقة بالتحريم هذا وجيه القول بالتحريم وجيه لأنه وإن كان يسيرا ليس له داعي وليس له حاجة يستطيع الإنسان أن يرفع ثوبه بالتدريج بحسب حاجته إلى أن يدن من الأرض أما التساهل ورفع الثوب مبكرا فهذا لو يعني الرواية بالتحريم فيها قوة لكن الآن عرفنا قضية أن المذهب أنه مكروه وعرفنا أدلة المذهب الثلاثة نعم. ويكره كلامه في ولو برد سلام نعم يكره أن يتكلم في أثناء قضاء الحاجة ولو برد سلام وهذه المسألة نص عليها أحمد رحمه الله وستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي حاجته وسلم عليه لم يرد السلام مع أن رد السلام واجب فقالوا هذا يدل على أنه لا يتكلم يكره أن يتكلم ثم قال وإن عطس حمد بقلبه إذا عطس حمد بقلبه قالوا إذا كان رد السلام وهو واجب ويتعلق بحق الآخرين ممنوع فحمد الله العطس شفيه من باب أولى قياس أولوي فلا يحمد الله لا في نفسه ولا لا بلسانه لا بصوت مرتفع ولا منخفض قياسا على ترك رد السلام <تصفيق> القول الثاني في المذهب أنه, يرد أنه يحمد الله يحمد الله سريعا بصوت منخفض وقالوا جاز هذا للحاجة ولأنه يسير للحاجة ولأنه يسير لكن الحقيقة أنه هذا القول الثاني أنه يجوز أن يحمد الله فيه بعد فيه بعد لأن حمد الله, لأن حمد الله ليس واجبا وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام والقول بأنه يحمد الله في نفسه رواية عن أحمد هو قول الحنابلة ورواية أيضا عن أحمد غريبة الحقيقة رواية فيها غرابة نعم ثم قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلك لأمرين يجب عليه وجوبا أن يتحدث بهذا الأمر وهو تحذير الضرير وتنبيه الغافل الذي قد يتعرض لمهلك لأمرين الأول للضرورة والثاني أن إنقاذ المعصوم مقدم على هذا الأمر وهذا أمر واضح ولا أظن في نعم. وجد صاحب النظم بتحريب القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته نعم هو تحدث عن الكلام أنه مكروه لكن القراءة وفي الحش هذه محرمة أولا أن القراءة أعظم والثاني أن الحش أعظم من الحمام لأن الحمام مكان للاغتسال والحش مكان لقضاء الحاجة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام في الحمام فالقراءة تحرم تحريما أولويا وقيل وليست رواية أنه يكره أيضا ولا يحرم وأن حكم حكم مسألة سافقة ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. نعم، ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. السرب هو البيت الذي يكون في الأرض ليس له إلا فتحة واحدة. ويسمونه الوكر والظاهر أنهم يقصدون ما نسميه نحن الجحر أو ما أسبح هذه الأماكن هذه الأمور تكره والحنابل لهم دليلان على الكراها الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر وهذا نصي الدليل الثاني أنه يخشى إذا بالى في الجحر أن يخرج عليه ما يؤذيه التعليل الثالث أنه يخشى أنه إذا بال في الجحر يخرج عليه ما يجعله يتحرك ويصاب بالنجاسة فليأجل هذه المعاني كلها قالوا أنه يكره أن يبول في الجحر يكره أن يبول في الجحر وهذا ليس ببعيد نعم ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة يكره بوله في إناء بلا حاجة هذا منصوص أحمد وقوله بلا حاجة معنى هذا أنه مع وجود الحاجة فإنه لا يكره فإنه لا يكره والسبب أنه لا يكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ إناءا أن يبول فيه في بيته صلى الله عليه وسلم لكنهم حملوا هذا على الحاجة الحنابلة حملوا هذا على الحاجة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الإناء الذي من عيدان للحاجته له أو لمشقة الخروج إلى آخره، مع أن الشيخ ابن قدام في المغني قال هكذا ولا يكره البول في الإناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إناء أن يبول فيه، وهذا التقرير أوضح الحقيقة وأسهل أوضح وأقرب وأسهل أو ضح وأقرب لكن نحن الآن منصوص أحمد منصوص أحمد. أنه يكره إذا كان بلا حاجة ولهذا يستغرب أن الشيخ ابن قدامى يطلق هكذا الكلام بدون ما يشير إلى يعني وجود رواية منصوصة عن أحمد الكراهة نعم ومستحم غير مقير أو مبلغ نعم يكره أن يبول الإنسان في مستحمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الإنسان في مغتسله نها عن أن يبول الإنسان في مغتسله، فلأجل هذا اعتبروه الحنابلة مكروه، ولأن هذا البول في مكان الاغتسال من أسباب الإصابة بالوساوس، لسيما في القديم، لأن المكان قد يتنجس، فيدخل الإنسان شك في نجاسة المكان، ومن ثم الانتقال إلى انتقال النجاسة إلى بدنه. لكن يقول غير مقير أو مبلط يعني وإلا لم يكره يعني وإلا لم يكره لكن بشرط أن يصب عليه الماء أن يصب عليه الماء ليجري الماء بالنجاسة ليجري الماء بالنجاسة وعلى هذا الكلام بالنسبة للحمامات المعاصرة لا يكره مطلقا لأنها أعظم احتياطا من المقير والمبلط في الحمامات القديمة بحيث لا يبقى للنجاسة أي أثر في الحمامات المعاصرة نعم ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه طيب و... مس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه يكره وقوله ونحوها أشار إلى قاعدة وهي أنه هذا الحكم يتناول كل من يجوز للإنسان أن يمس فرجه، كل شخص يجوز للإنسان أن يمس فرجه، فإنه يكره له أن يمسه أن يمسه باليمين، أن يمسه باليمين. وهم استوى الحنابلة تدل بدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمس الإنسان ذكره بيمينه، وهذا واضح. الثاني تعظيما لليمين فهم قالوا رأينا أن الشارع يعظم اليمين في أكثر من موضع. فنحن نعظمها أيضا وننهاه أن يمس بيمينه فرجه وهذا صحيح كراهية هذا أمر واضح نعم ويكره الاستنجاء واستجماره بها أي بيمينه لحديث, لحديث أبي قتادة لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلائب بيمينه متفق عليه نعم يقول ويكره استنجاؤه واستجماره بهاء أي بيمينه لحديث بقتاده لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه يكره عند الحنابلة أن يستنجي الإنسان باليمين والنصوص واضحة جدا في النهي عن الاستنجاء باليمين لكن قبل ما نذكر هذا في المسألة السابقة <تصفيق> قلنا أنه لا يجد الإنسان أن يمس فرجه بيمينه والحنابلها اعترض عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول وأجاب الحنابلها عن هذا الاعتراض الاعتراض على أن النهي في حالة واحدة وهي حالة إيش البول قالوا أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان عن أن يمسك فرد ذكره حال البول مع الحاجة إليه فمن غير حاجة أولا هذا واحد أثنين أن أصول الشرع الأخرى تدل على تكريم اليمنى ومن تكريم اليمنى لا يمس بها ذكره فالحنابلة تخلصوا من قوله وهو يبول بطريق المعنى لا بطريق الإيش البحث في الأسانيد وصحة الألفاظ يعني لم يبحثوا في أيهما أصح وهو يبول ولا بدون وهو يبول لكن قالوا حتى لو كانت صحيحة فنحن نجيب عن هذا الاعتراض بهذا الجواب وهو جواب سديد يكره الإنسان أن يستجمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمسح من الخلاء بهمينه هذا واضح وهو نصف المسألة ويدل على هذا أنه إذا كان الشارع نهى الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه في جميع الأحوال ففي حال السنجاء والاستجمار من باب أولى لا لأن القرب من النجاسة أكثر لأن القرب من النجاسة أكثر فدل على هذا الحكم مجموعة من النصوص والأصول التي تقرر هذا الأمر و حيث المؤلف ذكر حديث بإقتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه إلى آخر وهذا الحديث متفق عليه وحديث سلمان في مسلم وأن يستنجي بيمينه هنا ذكر المؤلف الحديث المتفق عليه وترك الحديث لنبار فرد فيه مسلم وهذا يعني أحسن من لما كان يأتي بالأحديث التي أخرجها أحمد وأبو داود ويترك الأحديث التي في الصحيحين نعم واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى استقبال النيرين مكروه،, مكروه عند الخنافلة وسبب الكراهة من وجهين الوجه الأول لما فيهما من نور الله لما فيهما من نور الله والسبب الثاني أن أهل الأرض يستضيئون بهما فاستحق الاحترام. وأنا طب أجزم أنه مثل هذه ليست عن الإمام أحمد لا تعليل لما فيه منور الله لأنه ليس له دليل ولا هذا التعليل الثاني لأنه يعني تعليل فيه ضعف شديد يعني استحق الاحترام بأن لا نستقبلهما أثناء قضاء الحاجة يعني فيه شيء من التكلف الواضح، لكن هذا الصحيح من المذهب هذا الصحيح من المذهب أن استقبال النيرين وش فيه مكروه مكروه وقيل وليس رواية وقيل أنه لا يكره أنه لا يكره هذا قول عند الحنابلة وعللوا عدم الكراهه بأنه لا دليل على الكراها واختار هذا القول من الحنابلة بن قاضي الجبل وغيره نعم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة غير بنيان يخبر يبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا ما أغربوا متفق عليه نعم هذه المسألة من المسائل المشكلة وجه الإشكال فيها تعارض النصوص في الظاهر تعارض النصوص في الظاهر وفيها عن الإمام أحمد خمس روايات فيها عن أحمد رحمه الله خمس روايات الرواية الأولى الرواية الأولى المذهب أنه يحرم في الصحراء ويدوس في البنيان هذه الرواية المشهورة عن إمام أحمد وهي الصحيح من المذهب وعليها أكثر الحنابلة وسنتحدث عن دليل هذه الرواية وما يحتف بها من ملابسات الرواية الثانية أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء <تصفيق> الرواية الثالثة أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان والسحران لكن هذه الرواية ضعيفة ولهذا قال المرداوي وهي بعيدة وصدق هذه الرواية بعيدة جدا لأنه لا يمكن يعني يبعد عفوا يبعد أن الإمام أحمد خالف الأحاديث الصريحة الواردة في هذا الباب يخالف الأحاديث الصريحة الواردة في هذا الباب، فهذه الرواية في الحقيقة أنها يعني فيها إشكال. الرواية الرابعة تحريم الأمرين في البنيان وجوازهما في الصحراء. عفوا هذه الرواية الأولى. الرواية الرابعة تحريم الاستقبال في البنيان والصحراء وجواز الاستدبار في البنيان والصحراء. فتخفف الإمام محمد من الاستدبار. الرواية الأخيرة جوازة الاستدبار في البنيان خاصة هذه الخامسة. تعددت الروايات عن الإمام محمد بسبب في الحقيقة وجود أحاديث ظاهرها التعارض. فهذا الذي جعل الإمام محمد يأخذ بخمس روايات كما ترون. هذه المسألة هذه المسألة بالمذهب. نرجع للمذهب تقرير المذهب وأدلة المذهب الآن المذهب يحرمونهما في الصحراء ويجوزهما في البنيان هذه الرواية عن الإمام أحمد تندرج تحت قاعدة مهمة أصولية وهي جواز تخصيص العام بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم جواز تخصيص العام بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة استعملها أحمد في موضع كثيرة استعملها أحمد في مواضع كثيرة، منها هذا الموضوع، منها هذا الموضوع، كما سيأتينا في تقرير الأدلة المهم أن الإمام أحمد جاء للعمومات وخصصها بالصحراء، يعني خصص التحريم بالصحراء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر وغيره، كما سيعطينا نعم مقرأ لخبر أبي. لخبر أبي, أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغيضة فلا تستقبع القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا متفق عليه نعم هذا الدليل هو دليل التحريم لكن المؤلف لم يذكر دليل الجواز أليس المذهب جوازه في حال وتحريمه في حال هو ذكر دليل التحريم ولم يذكر دليل الجواز دليل الجواز أن ابن عمر أناخى راحلته وأراد أن يقضي حاجته فقيل له ألم ينهى عن هذا يا أبا عبد الرحمن قال, ما قال إنما نهي عنه في الفضاء قال إنما نهي عنه في الفضاء فهذا الحديث ليس أثرا موقوفا في ظاهره لأنه يقول نهي عنه وإنما له حكم الرفع فهذا دليل على أن النهي يختص بماذا بالفضاء ولا يتناول البنيان وأيضاً حديث جابر لأنه صعد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته والمتبادر أنه رآه صعد البيت يقضي حاجته يعني في البنيان يعني داخل حدود البنيان فحملوا كل حديث كل حديث يدل على الجواز على البنيان حملوا كل حديث يدل على الجواز على إيش على البنيان هذا بالنسبة للحنابلة في الرواية المشهورة وبهذا يكتمل تطبيق القاعدة عند الإمام أحمد وهو أن أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص به العهام ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو طيب ويكفي انحرافه عن جهة القبلة يعني يكفي أن ينحرف أي انحراف عن جهة القبلة وهذا نص عليه الإمام أحمد وهذا نص عليه الإمام أحمد <تصفيق> وقيل لا يكفي الانحراف اليسير بل لابد من الانحراف الكامل بل لابد من الانحراف الكامل وفي الحقيقة يعني هو إذا انحرف إنه لم يستقبل وإذا انحرف إنه لم يستقبل وإن كان يشكل على هذا أنه في اتجاه القبلة نحن نقول أن ما بين المشرق والمغرب قبلة لكن لعل هنا يعني يتساهل فيه لأن الغرض من من هذا الحكم كله احترام القبلة فإذا لم يكن عليها تماما جاز زوى الأمر صار خفيف ظاهر كلام الحنابلة أن الاكتفاء بالانحراف هو منصوص أحمد وليس عنه نص آخر وإنما القول بأنه لا يكفي قول للحنابلة وليس نصا عن أحمد نعم وحائل ولو كمؤخرة رحل يعني يكفي أن يكون بينه وبين القبلة حائل ولو كانت كمؤخرة الرحل يسيرة قالوا لأن تكفي لستر سافله ويكفي معها بناء على ذلك أن يتوجه إلى القبلة فعرفنا من هذا أن مقصود الحنابلة لما قالوا في البنيان يعني في البنيان أو أن يكون بينك وبين القبلة أي حاجز وحائل أي حاجز وحائل مهما صغر حتى لو كان كمؤخرة الرحل حتى لو كان كمؤخرة الرحل المهم أن لا تباشر استقبال القبلة هذا هو المقصود عند الحنابلة فلا يشترط بنيان يعني بناء نعم ولا يعتبر القرب من الحائل لا يعتبر القرب من الحائل لماذا؟ قالوا لأنه في البنيان قد يكون الحائل بعيدا عنه مع ذلك لا نعتبر هذا لكن قال بمفرح يتجه يتجه أن يكون كسترة الصلاة وسترة الصلاة وش فيها ينبغي القرب منها ينبغي القرب منها وهذا الذي وجهه الشيخ ليس ببعيد لأنه إذا قلنا أن الغرض هو أن يكون بينه بين القبلة حاجز احتراما وتعظيما للقبلة كلما أبعد كلما خف هذا المعنى وكلما قرب كلما تحقق هذا المعنى فما وجهه الشيخ بمفلح الكبير في الفروع هذا توجيه الشيخ بن مفلح الكبير في الفروع يعني ليس صاحب المبدع و... ولا شك أن كلامه أهم وأن قيمة توجيهاته الأكبر نعم ويكره استقبال حال الاستنجاء إذا عند الحنابلة هناك فرق بين حال الاستنجاء وحال قضاء الحاجة حال الاستنجاء مكروه فقط مكروه فقط ولا يوجد دليل واضح إلا أنه تعظيما للقبلة قالوا إذا كان الإنسان منهي عن أن يستقبلها أثناء قضاء الحاجة فأثناء الاستنجاء يكون مكروه فأثناء الاستنجاء يكون مكروه لأن هذا فيه تعظيم للقبلة وقد دل على تعظيمه الحكم السابق وقد دل على تعظيمه الحكم السابق نكتفي بهذا اليوم وإن الله خير شفعانك الله بحمدك اشهد أن لا وأتوب إليك والله أعلم الله عن نبينا محمد وعلى أصحابه اجمعين.